وَأَهْلَسْتَنَا إِنَّ إلَى رَبِّكَ رُجَعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَمَرَ بِالْدَقْوَى كذب وتولّى ألم يعلم بأن الله يرى كلاء إلا لم ينتهي نصف عن بدّم أصية لا كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ السَّبَانِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ